المطرب اكرم اكرم الشامي هلا هلا هلا يلا يا هل هل <تصفيق> طويلة طويلة. <تصفيق> <تصفيق> هل هل يا البالي يا صدر بنتي Vallal, vallal. Vallal, vallal. Vallal,